بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فإن جلستنا هذه تعتبر امتدادا للجلسة التي كانت في أول الليل وسيكون فيها الإجابة على الاسئله في وقت قصير إن شاء الله تعالى لا يتجاوز نصف ساعة فنبدأ بالأسئلة. أدخل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا شيخ أشهد أن لا إله الله على حبك في إن شاء الله. وقد سمت معظم أيام شهر رمضان بدون بدون تبييت النية. فما الفعل الآن وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلنا واياكم من أحبابه ويسأل يقول إنه صام رمضان دون أن يبيت النية فنقول لا يصح أن يصوم رمضان أداء ولا قضاء حتى ينوي قبل الفجر لأنه لو لم ينوي قبل الفجر لكان صام بعض يوم وليس يوما كاملا وعلى هذا فيلزمه ان يعيد لكن لا شك ان الانسان اذا قدم السحور واكل فانه ناوي ولا يحتاج الى ان يقول اللهم اني نويت ان اصوم لان الكلام في النيه والنطق بها بدعه فلم يكن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه اذا ارادوا ان يقوموا بعباده لم يكونوا يقولون نوينا أن نصوم نوينا أن نصلي نوينا أن نتوضع فمن تكلم في النية فإنه يعتبر مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إنه لا داعي لذلك لأن النية محلها القلب وهل يخفى على الله ما في قلب الإنسان لا يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصف به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريج إذا تلقى المتلاقيان عن اليمين وعن الشمال قريب فالنطق بالنية ليس من السنة بل هو بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز تكفير معين بمجرد القرينة؟ إيش تكفير المعين؟ هذه مسألة الباحث. لا لست البارح راحة. يقول هل يجوز تكفير المعين بمجرد القرينة أم لا يجوز نرجو توضيح هذه المسألة فإنه قد زلت فيها أقدام أولا يجب أن نعلم أن التكفير وعدم التكفير ليس إلينا وإنما هو إلى الله ورسوله فهو حكم شرعي لا يمكن أن يحكم الإنسان فيه بأقله وإنما يرجع فيه إلى الكتاب والسنة فأولا لابد ان نعلم ان هذا القول او الفعل من المكفرات وباي طريق نعلم لا نعلم هذا الا بالكتاب والسنه واذا شككنا هل دل الكتاب والسنه على هذا على ان هذا كفر فان الواجب الامساك لا نكفر لا بد ان نتيقن ان الكتاب والسنه دل على ان هذا كفر والا فلا يجوز ان نحكم به ثانيا وإذا كان اذا ثبت انه كفر فلا بد ان ننظر هل هذا كفر بهذا بالنسبه لهذا الشخص المعين او لا قد لا يكون كفرا بالنسبه للشخص المعين اما لكونه جاهلا وإما لكونه متاولا وإما لشده فرح وإما لشده غضب وإما لغير ذلك مما يرتفع به حكم القول او الفعل وقد يكون لاكراه ولهذا لم يكفر الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لالله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم حين فرح بناقته كان عليها طعامه وشرابه فضاعت عنه وطلبها فلم يجدها ثم اتجع تحت شجره ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح فلم يكفر فلم فلم بهذا الكلمة مع أن هذه الكلمة كفر لكنه لم يكفر لأنه لشدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وكذلك من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان فانه لا يكفر فالمهم لا بد من شيئين الشيء الاول ان يثبت ان هذا القول او الفعل كفر الشيء الثاني ان نعلم انطباقه على الشخص المعين بان يكون عالما غير معذور بجهل او نسيان او إكراه او ما اشبه ذلك يقول فضيله الشيخ اذا كان هناك شخص ذبح اضحياته ونسي التسمية وكان هناك شخص اخر وقال اني كبرت عنك فهل تصح اضحياته ام لا لا تصح اضحياته واكلها حرام لقول الله تبارك وتعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكى اسم الله عليه فكل فاشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحل الأكل شرطين الأول انهار الدم والثاني ذكر اسم الله فمن ذبح ذبيحه ولم نسمي الله عليها نسيانا أو عمدا فأكلها حرام لما ذكرنا من الآية والحديث وعما كون الآله الذي عنده كبر عنه فهذا لا يثرب اولا لانه لم يسمي هذا الذي عنده والثاني ان التسميه لا بد ان تكون ممن باشر الذبح ولاصح ان تكون ممن لم يباشره ارايت لو ان شخصا عند اخر واراد الاخر ان يصلي فكبر ذاك عنه تكبيره الاحرام هل يكون هذا الثاني داخلا في الصلاه لان الاول كبر عنه لا فعلى كل حال التسميه على الذبيحه لابد ان تكون ممن يباشر الذبح ومن لم يسمي فذبيحته حرام نعم يقول سواء كان ناسيا او جاهلا لان الناس الذي والذابخ يعذر حيث انه نسي ولم ولم الله لكن الاكل الذي نهي ان يأكل عما لم رسول الله عليه ليس في معذوق. نعم يقول فضيله الشيخ هل عمل مصمم الأزياء حرام مع العلم أنه لا يجيد غيره أو أنه يمتنع عن رسم التقاسيم ويشتغل في تنفيذها وجزاكم الله خير كل من اشتغل بمحرم فإنه حرام عليه لأنه من باب التعاون على الإتم والعدوان فمن خاطى للنساء أزياء محرمة فإنه آثم ويشترك مع من لبس هذه الأزياء في الإتم بل ربما يكون إتمه أكبر لأنه لو هما لبست هذه الأزياء وعلى هذا فيجب على الخياطين إذا طلب منهم رجل أن يفصل له ثوبا ينزل عن الكعبين يجب على الخياط أن يمتنع ولا يحل له أن يفصل لشخص ثوبا ينزل على الكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار وكذلك لو أن خياطا طلب منه أن يخيط لامرأة ثوبا يحرم عليها لباسه لضيقه أو قصره أو خفته فإنه لا يحل له أن يفصل ذلك ويخيطه لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان يقول فضيلة الشيخ ما حكم الزواج بنية الطلاق وإذا جاز ذلك فما الفرق بينه وبين نكاح المتعة أين السائل؟ السائل موجود؟ ما هم موجود؟ يقول رجل النوى الحج متمتع من الميقات وكان قد وصل وصل يوم التروي متأخراً ويجهل منه ظن ظن أنه ليس أمامه وقت لكي يأتي بعمرة ويتمتع. موجود السؤال الأول السؤال الأول موجود أنت صاحب السؤال الأول موجود هذا هو صاحب السؤال الأول الزواج من الطلاق أنت لماذا لم تقول أنا موجود؟ النكاح وغنية الطلاق. محرم لأنه غش وخداع للزوجة ولأهلها فإن زوجة واهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوج بنية الطلاق ما زوجوه فإذا أخفى عليهم فهو غاشل لهم وإن بين لهم صار نكاح متعة لأنه دخل على هذا الشرط المطلقه وعلى هذا النكاح بنية الطلاق محرم سواء شرط لفظا ام نواه الانسان بقلبه ثم انه كان السفهاء بناء على القول بان ذلك جائز كان يذهبون الى البلاد الاخرى ليتزوجوا وهذا حقيقة الامر انهم ذهبوا ليزنوا والعياذ بالله يوجد ناس من الذين كانوا مترفين يذهبون إلى البلاد في الإجازات يذهب ليتزوج بنية الطلاق وهذه المسألة لا يمكن لأحد من العلماء أن يقول انها جائزة إنما أجاز الزواج بنية الطلاق من أجازه من العلماء فيما إذا كان الإنسان غريبا قد سافر لغرض التجارة أو لطلب علم ولكنه لحاجته إلى أن يعف نفسه تزوج بنية أنه إذا رجع إلى بلده طلقها هذه المثلة التي فيها الخلاف أما أن يذهب لقصد النكاح بنية الطلاق فهذا زنا ولا إشكال فيه ولا أحد من العلماء يقول بجواز لهذا يجب على الإنسان أن يتقى الله عز وجل ولقد بلغنا أن منهم من يذهب إلى البلاد الأخرى ويتزوج بنية الطلاق لمدة أسبوع ثم إذا سافر إلى بلد آخر ذهب ليتزوج بنية الطلاق لمدة أسبوع فتجد في الإجازة التي خمسة سابيع يتزوج خمس نساء ولا شك أن هذا تلاعب بدين الله وأنه حيلة على محارم الله عز وجل فضيلة الشيخ ما حكم طاف من داخل الحجر في العمرة وهو جاهل من السؤال قبل هذا ها السؤال قبل هذا يقول فضيله شيخ رجل نوى الحج متمتعا من الميقات وكان قد وصل يوم الترويه متاخرا ويجهل منه ظن أنه ليس أمامه وقت لكي يأتي بعمره ويتمتع فحول نيته من التمتع إلى الإفراد فهل عليه شيء؟ رجل الله. هذا رجل أحرم بعمره على أنه متمتع ثم لما وصل إلى مكة صار متأخرا فحول نيته إلى إفراد يعني أنه بالحج نواه الحج والواقع أنه لا أن هذا لا صح يعني لا يصح أن يحول النية من عمرة إلى إفراد لكن يصح أن يحول النية من عمرة إلى قران بشرط أن يكون ذلك قبل الشروع في الطواف فنقول لهذا الرجل الذي حول نية العمره إلى حج نقول إنك قارن وعلى هذا فيجب عليه الهدي يذبحه في مكة كما يجب على المتمتع. فإذا كان الآن موجودا هنا وجب عليه أن يوكل من يشتري له هديا في مكة ويذبحه ويأكل منه ويتصدق ويهدي. يقول يقول فضيلة الشيخ ما حكم من طاف من داخل الحجر في العمر وهو جاهل. من طاف من داخل الحجر فانه لا صح طوافه لان الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق والباء هنا تفيد الاستيعاب ومن دخل من في الحجر فانه لو لم يستوعب المطاف وعلى هذا يكون طوافه غير صغير وعلى هذا السائل ان يبين لي ماذا حصل له بعد ذلك موجود السائل يقول... اين السائل يرفع يده ما الذي حصل لك شخص ولا انت ها وماذا حصل له طواف عمره ولا طواف حج وهو, وهو حاج متمتع ولا ايه هذا لن نصح طوافه واذا كان الان موجودا ولم يؤدي العمره على وجه صحيح فعليه الان ان يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ولا يقرب أهله ولا شيء من محظورات الإحرام وليذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر بلغه الآن نعم إيش وأبله معه بلغه الآن زر اللقيط اذهب إليه أو في الهاتف لا ما يحرم هو الآن محرم بارك الله فيه هو الآن محرم لأنه ما أدى العمرة العمرة طواف وسعي وحلقة وتقصير هذا الرجل ماط وإذا لم يسح طوافه أم يسح سعي المهم بلغه الآن قبل طلوع الشمس إذا أمكن قل له أنك الآن محرم ولا تقرب زوجتك ولا شيء من محظورات الإحرام وعليك أن تخلع الثياب وتلبس ثياب الإحرام وتمشي إلى مكة نعم كيف يبدأ بالطواف ثم بالسعي ثم بالحطة والتقصير لابد أنت المسؤوليه عليك وأحملك أيها لابد أن تبلغه فورا نعم يقول فضيلة الشيخ سمعنا فتوى تفيد بأن لم يجد مكانا في ميناء بأن تفيد بأن لم يجد مكانا في ميناء جاز له المبيت أيام التشريق في خارج ميناء وبناء عليه قد نمنا ليالي التشريق في مكة المكرمة فما الحكم وماذا علينا نعم هذا صحيح إذا لم يجد إنسان مكانا في ميناء بأن بحث في كل ميناء ليس في على الطرقات كان بعض الناس جاءت يمشي في الطريق وإذا لم يجد حوله مكانا قال ما وجدت مكانا لكن إذا بحث بحثا دقيقا ولم يجي حين حينئذ يسقط عنه المبيت لكن هل يجب أن, يبقى أن ينزل في آخر خيمة يعني عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج أو لما سقط جاز له ان يبيت في أي مكان هذا في احتمال هذا وهذا والاحتياط أن يضرب خيمته عند آخر خيمة من الحجاج حتى يكون مظهر الحجيج واحدا كالرجل إذا جاء والمسجد مملوء فهل نقول سقطت عنك الجماعة اذهب وصلي في بيتك أو نقول صلي حول المسجد حيث تتصل الصفوف؟ جاء هو الثاني كذلك الذي وجد من مملوءه الاحتياط له أن, ي أن ينزل عند آخر خيمة وإن, وإن, وإن لم يفعل فارجو أن لا يكون عليه بأس يقول فضيلة الشيخ حججت مفردا وفي اليوم الثالث عشر قمت بطواف سبع اشواط اللي هو الإفاظة والوداع فهل هذا يجزئ بنية مع العلم أني لست من أهل الأعدار نعم أنا. هذا لما لن يطرط طواف القدوم لا بأس ما في مانع ثم أخذ طواف الافاضه إلى السفر فطافه عند الخروج وسعى ثم سافر هذا ايضا ليس به باس يقول فضيله الشيخ الكثير من الاخوه يتحرج او يقع في نفسه شيء من الصلاه في توسعه المسجد النبوي بحجه ان الصفوف غير متصله ببعضها وقد لا يدرك بعض بعض الصلاه بهذه الحجه أما الصلاة في الزيادة فهي كالصلاة في المسجد الأول لأن ما زيد من المسجد فله حكم المسجد هذا ما أجمع عليه الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم زادوا في المسجد النبوي في خلافة عثمان وصلوا في هذه الزيادة ولم يقولوا نصلي في المسجد الأول وزيادة امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه معروفة الآن تكون الروضة خلفها ومع ذلك كان الصحابة يصلون في هذه الزيادة ويعتبرون أن الصف الأول هو الصف الذي في هذه الزيادة وهذا شيء مجمع عليه لا نعلم له مخالفة وعلى هذا فلو زيد في هذا المسجد حتى وصل إلى ذي الحليفة أو وصل إلى أبعد ما يكون فهو مسجد النبوي لكن الذي ينكر على بعض الناس هو أنه في غير المواسم تجد الناس أوزاعا في هذه الزيادة هنا خمسة أنفار ستة أنفار وهناك عشرة وهناك خمسة عشر هذا هو الخطأ لأن المشروع في الصفوف أن يكمل الأول فالاول نعم قل الشيخ نذرت أمي أن تصوم يوم الاثنين والخميس طول حياتها وأصابها من الأمراض الكثيرة حيث تحتاج إلى أخذ أدوية ولا تستطيع الصيام، فهل عليها كفارة وهل يصح أن اكفر عنها أولا يجب أن نعلم أن النذر مكروه، وانه يكره للإنسان أن يقول لله علي نذر أن أصوم أو أن أصلي سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا يعني سواء قال ابتداعا لله علي نذر أن أصلي أو أصوم أو قال إن عافان الله فالله علي نذر ان أصوم كل هذا مكروه منه عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد قضاء ولذلك ما أكثر ما يندم الناذر إذا نذر تجده يشق عليه ما أن يفعل ما نذره ثم يذهب إلى العلماء عند عتبه كل عالم ليتخلص من هذا النذر فاولا أنهاكم عن النذر بل أقول ابلغكم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فلا تنظروش لأنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء فمن أراد الله أن يشفى شوفي بدون نذر ومن أراد الله أن لا يشفى لم يشفى ولو نذر الإنسان أما الجواب عن هذا السؤال فنقول يلزم هذه المرأة أن تصوم كل اثنين وخميس لأن ذلك طاعه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطح وإذا عجزت عن الصوم فإنه يازمها أن تفتي عن كل يوم أطعام مسكين يقول فضيلة الشيخ ما حكم رمي الجمرات في ثاني, في ثاني أيام التشريق قبل الزوال وتعجل وبقي بعدها عدة أيام في مكة إن النبي صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقال خذوا عني مناسككم فمن رمى قبل الزوال فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال خذوا عني مناسككم ولم يرمي إلا بعد الزوال فإذا رميت قبل ذلك فانت كمن صلى الظهر قبل الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الرمي بالزوال حتى قال ابن عمر كنا نتحين يعني نتحرى فاذا زالت الشمس رمينا وهل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاخر في الرمي الى ما بعد الزوال مع أنه اشق على الناس وأشد حرا ويكون الرمي قبل الزوال جائزا لو كان الرمي قبل الزوال جائزا في شريعه الله لفعله النبي عليه الصلاه والسلام لانه ارفق بالامه اني اسالكم اي ما ارفق ان يقوم الانسان بالرمي بعد زوال الشمس اي بعد اشتداد الحر او ان يرمي عند طلوع الشمس أيهما أرفق. عند طلع الشمس والنبي عليه والسلام ما خير بين إلا ما لم يكن وهذا يدل على أن الرمي قبل الزوال إثم لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه لا بقوله ولا بفعله وما علمنا أحد من الصحابة أنه رمى قبل الزوال وحتى لو رمى قبل الزوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني منسككم وعما تتبع عراء العلماء وتتبع الرخص فهذا لا يغني من الحق شيئا يعني إذا قال إنسان هذا قول عطاء هذا قول فلان هذا قول فلان, هذا قول فلان نقول طيب هل نحن متعبدون بما, بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو بما قال فلو فلان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا ترمي إلا بعد الزوال أطعي الله ورسوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني منسككم فكما أننا لا نرمي بالدراهم لو جاء إنسان قال أنا أرمي بالدراهم بدلا من الحصى سبعة ديالاتها أرميها في هذا وسبت الهاتف في هذا وسببت الهاتف في هذا هذا جوز نحن الدرهم خير من الحصاد لكن لا يجوز الشرع دين محدش بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وليس الاتباع له ولو كان الرمي قبل الزوال فيه رخصة ترخص به النبي صلى الله عليه وسلم للضعف والنساء كما رخص, لهن أن ير... كما رخص لهم أن يروا يوم العيد قبل الفجر نعم يقول فضيلة الشيخ الحالف بغير الله دون قصد، ونسي أن يكفر عن هذا فهل عليه شيء؟ نعم الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه لانها يمين فاسدة والفاسد لا ترتب عليه شيء إلا الإثم لكن إذا كان الإنسان ناسيا فلا شيء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسنا وأخطعنا وهو يقول نسل أن يكفر فلا عدل ماذا يريد بالتكفير أريد تكفير اليمين الصحيحه الصحيحة فلساعد تكفير اليمين أن يريد التكفير الذي, أرشد... الذي أرسل أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن من قال ولات فليقول لا إله إلا الله حتى يحقق توحيده لأن الحرف باللات شرك فإذا قال لا إله إلا الله فهذا محض التوحيد نعم. يقول فضيلة الشيخ هل حلق اللحية يجوز علما بأن الشخص الحالق للحية يستدل في ذلك التشبه باليهود لأنهم, لأنهم اليهود اليوم يعفون لحاهم فما تقول في ذلك إيش؟ يقول حلق اللحية هل يجوز حلق اللحية حتى لا يتشبه باليهود لأن اليهود لديهم لحاة نعم فليس نقول هل يجوز حلق اللحيه لئلا يتشبه باليهود لان اليهود اليوم لهم لحى فنقول لهذا السائل اولا انه كذب اليهود ليس لهم لحى هذا هم يشاهدون في في في المجلات والصحف وفي التلفزيون ليس لهم لحى واذا قدر ان واحدا منهم او اثنان او عشرة او 10 او 100 لهم لحى فهم على الفطره في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشر أو قال عشر من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية فيعفاء اللحية فطره فطر الله الناس عليها وهي أيضا من هدي الرسل فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان له لحيه عظيمة كثة حتى انه يرى وهو يقرأ في الصلاة يرى حركة لحيه. بالاضراب لحياتي عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام خالف المجوس خالف المشركين وفروا اللحاء وحفوا الشوارب فانت ايها المسلم اتريد ان تكون موافقا للمجوس مخالفا للرسول ام تريد ان تكون موافقا للرسول مخالفا للمجوس كل مسلم يقول أنا أريد أن اكون موافقا للرسول للمجوس كان كذلك فإنه يحرم عليك أن تحلق لثتك لعصيانك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعصي رسوله فقد عصى الله كما أن ما أطاع الرسول فقد أطاع الله نعم. يقول فضيلة الشيخ في درس البارحه شرحت لنا ولقد همت به وهم بها وأن الرسل معصومون فما معنى هم بها نعم هم بها في قلبي لكنه لم يفعل شيئا والإنسان إذا هم بالمعصية ثم تركها لله فإنه يثاب على ذلك لأنه تركها لله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ كيف نتخلص من وسوسة الشيطان خلال الصلاة من السعادة بله من الشغار رجيب إذا كان إنسان في الصلاة يوسوس ويهوجس، وربما إذا كان تاجرا يبيع ويشتري في قلبه وهو يصلي أو كان طالب العلم يفك في المسألة التي أشكرت عليه وهو ويصلي فنقول تواه هذا أن يدفل عن ساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول فضينة الشيخ رجل أحرم من الميقات هذا آخر سؤال يقول رجل أحرم من الميقات ولكنه لم يتجرج من المخيط إلا عند دخوله مكة لسبب ما فما الحكم. الحكم انه آثم ويجب على من تلبس بالاحرام ان يخلع القميص وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الرجل ان يتوب الى الله من معصيته وان يفتي بصيام ستة ايام ثلاثه عن تغطيه الراس وثلاثة عن لبس القميص ونحوه وإن كان قد لبس الخطفين فثلاثة يام أخرى وله أن يذبح شاة في مكة وزعى الفقراء وله أن يطعم ست مساكين في مكة لكل مسكين نصف صعب لكن الذي يكون هنا فالايسر له أن يفتي بماذا؟ بالصوم هكذا قال العلماء رحمهم الله في من لبس المخيط أو غطى رأسه وإلى هنا ينتهي هذه الجسر القصيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك